Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Qaf. Ve Kur'an Mecid. Belağibu anjāhüm muzdrum minhum. Fakal alkaflarun. Ha da عجيب أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ لَغُّ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينا naa ve malına min furuj ve lızgım dedi naa ve alqinna fiha rwasi ve ambetna fiha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 كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثبود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق لول؟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 لقد كنت في غفلت من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القياء في جهنم كل كثار عنيد من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله "Çalılarını Rabb'ime atırdı, olsa da, o, zorluklarla karşılaştı. "Söz verdim, ama beni ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد ve azlifet el cenneti lıl muttakinı gırıbeyid. Hatta matuğdun lı kıl aıabın hafir. Manxşya el rıhmanı bil ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أشد منهم batşan fənqabu في al-bilad hal m mahiç innafi zālik la zikrā li man